وطالب العلم في سلسلة في سلسلة أخلاق وأداب طالب العلم وكان ذلك في ليلة السابع الجمعة من شهر ذي القعدة لعام الحادي والثلاثين بعد الأربعمائة والأخري. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنجال المرسلين محمد بن عبد الله لآله وأصحابه أجمعين أما بعد فعوض المبارك إن شاء الله على هذه السلسلة النفعة نرجو من الله أن تكون فاعة لإخواننا لأنه مما أهم ما من أهم ما يحتاج إليه طالب العلم في طريقه في طلب العلم أن يحصن نفسه من بالأخلاق والآداب من التي تعصمه من الظل والتي تعصمه من الانزلاق في الانزلاق المذايق أو من التأثر للعوائق التي اتقرضه في طريقه الوعر لأن الأمر ليس بالهيئة فإن طالب العلم لم يحمل رسالة عظيمة، ويكتي ويكتيه شرفا أن يعلم أنه يحمل رسالة الرسل، ونحن نعلم نعم نحن نعلم مدى الصعاب مدى الصعاب والمشاق التي مر بها أول العزم من الرسل. في تبليغ هذا العلم وفي نشر هذا العلم وطالب العلم له نصيب من هذا فعليه أن يعد أن لتحمل هذه الصعاب وللخروج من هذه المدايق التي قد تقادم في طريقه و. ليلة ان شاء الله تعالى في القراءة وفي قراءة مخطارات من كتاب ادابي من كتاب تذكرة التامع والمتكلم بادابي العالم والمتعلم للشيخ الامام بذر الدين ابن جماعة رحمه الله تعالى وقد اخترت أن نبدأ في قراءة من أداب العالم مع طلبته في حلقته أرضا عشر نوعا نقرأ ما تيسر من ان شاء الله تعالى ونعلق عليه بما يفتح الله قال الشيخ بدر الدين ابن جماعة في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في تذكرة السامع والمتكلم في آذاب العالم والمتعلم الفصل الثالث في آذاب العالم مع فصله مطلقا وفي حلقته وهو أربعة وعشر بابا أو, عش أو أربعة وعشر نوعا أن يقصر بتعليمهم وتحييبهم وجه الله تعالى ونشر العلم وأحياء الشرع ودوام ظهور الحق وخمول الباطل ودوام الخير ودوام خير الأمة بكثرة علمائها ودوام خير الأمة بكثرة علمائها واغتنام ثوابهم وتحصيل واغتنام ثوابهم وتحصيل ثواب من ينتهي إليه علمه من بعدهم، وتحصيل تواب من ينتهي علمه من بعدهم، وبركة دعائهم من بعدهم. من فرق فرق من, من ينتهي إليه علمه من من بعضهم وبركة دعائهم له. وترحمهم عليه ودخوله في سلسلة العلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم وعداده في جملة مبلغي وحي الله تعالى وأحكامه فإن عليم العلم من أهم أمور الدين وأعلى درجات المؤمنين قال الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى وملائكته واهل السماوات والارض حتى النمله في جحرها يصلون على معلم الناس الخير لعمرك ما هذا إلا منصب جسيم، إلا منصب جسيم، وان وإن نيله لفوز عظيم. نعوذ بالله من قطعه ومقدراته وموجبات حرمانه وفواته. هذا الكتاب الهام يبين فيه مصنفه أدب العالمين مع طلبته مطلقا أي كل في كل وقت وفي أي مكان وعلى وجه الخصوص في الحلقة الحلقة التعليم وقد قسمه المصنف على أربعة عشر نوعا وأيدة هذا الباب بالنسبة للمتعلم والمطالب العلم أنه يدرك كنها تعاملي كنها تعاملي شيخه معه ويميز بين العام أو الشيخ المتأدب بأذان العلماء وبين غيره. من من لم يتأدب هذا وهذا يعطيه فقه لم يعطيه فقه التمييز بين العالم والآخر وبين كل شيخ وبين الشيخ والآخر ولا يعني هذا أن أنه يحسن من طالب العلم أن يظل موقبا لشيخه يتلمس عطراته لا أعني هذا بلا شك ولكن الذي أعنيه أنه إذا فقها أو فقها الطالب في هذه الآداب لا حريصا على أن يجالس أصحابها من المشايخ والعلماء حتى يتأثر بهم وحتى يلقنها في يوم من الأيام لطلبته إذا صار عالما أو شد إن شاء الله و أيضا من فائدة معرفة هذه الاداب المتعلم أنه يدرك من خلالها نعمد المعاناة التي قد يعاني منها المعلم أو العالم في تعامله مع الطلبة مما يجعل الطالب يكون صبورا مشفقا على شيخه حريصا على ما ينفعه حريصا على نفع شيخه كما أن شيخه حريص على نفعه لا يكون متلهفا لأي عطرة أو لأي ذلة تصدر من الشيخ ولا يكون حريصا على نشر عثرات أو زلات الشيخ إن هذا يتنافى مع حرص هذا الطالب على الشيخين بل يكون مرحاً لهم حريصاً على ما يصلحهم حريصاً على مصلحة الشيخين وحريصاً على أن يتأدب معه بأدب الطالب كما أن الشيخة حريص على أن يتأدب مع الطالب بهذه الأداب فالفائدة بلا شك مشتركه بين الطرفين وللطالب النصيب الاكبر من هذا وقد بدأ المصنف في اول نوع بذكر اهم ادب من ان يحل به المعلم مع طلبته مطلقا أو في الحلقة وهو الأدب الذي يعني لا تصح عبادة إلا به فله أصدار في كل عبادة ولذلك صدر البخاري تابه بالحديث الدال على هذا النوع من أهواء الأدب وهو إخلاص العدل لله أن يقصد العالم من تعليم لهؤلاء الطلبة لطلبته ومن تهذيبهم الله الله وتأملوا عبارة وتأملوا كلمة تهديدهم إن مهمة المعلم أو العالم لا تقتصر فقط على التعليم للطلبة بل هي تشمل التعليم والتهذيب التعليم والتأديب هو يعلم ضابته ويؤذبهم ويؤذبهم بأداب الشرع وكما بينا في أول مجلس من هذه السلسلة أن الأدب قبل الطلب يعني أدب قالب العلم يكون قبل طلبه لله يعني يحرص المعلم أن يعلم الطلب الأدب قبل أن يعلم مسائل العلم فإن الطالب الذي يحصل علما بلا أدب يضر نفسه ويضر غيره بهذا العلم ويكون علم عليه لا له ف الشاهد أن العالم ينبغي أن يفعل هذا التعليم والتهديد والتأمل الطلبة ابتغاء وجه الله قاصدا وجه الله وقاصدا نشع وليس منتظر متاعا من متاع الدنيا ليس منتظرا أجرا أجور الدنيا على عمله بل هو يفعل هذا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة نعم متلقسا الدرجات العلا التي يرفع الله بها العلماء كما في قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم رجاء ومن الامور المعينه للعالم على تجريد, تجريد عمله هذا لله ان يتذكر المنصب الجسيم الذي تبواه بتصدره لهذا الباب باب تعليم العلم الشرعي ومن النصوص ما أورده المصنف في قوله صلى الله عليه واله وسلم ان الله تعالى وملائكته واهل السماوات والأرض حتى النمله في شفرها يضلون على معلم الناس الخير فليتدبر الحديث إنه العلو أن يكون من هؤلاء الذين تصلي عليهم الملائكة بل تصلي عليهم أهل السماوات والأرض والصلاه هنا بمعنى الدعاء يعني صلاة الملائكة على العبد معناها الدعاء أنهم يدعون له ويطلبون له المخير من الله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 من العلماء وكما قيل في المثل وكما قيل في الشعر قد هيئوك لأمر لو فطمت له فاربأ بنفسك طرعا مع الهمل قد هيئوك لأمر لو فطمت له أي لو فطمت لهذا الأمر العظيم أو لهذه المكانة آلية لا لا علمت عظم هذا الذي أنت فيه فاربأ بنفسك يعني ننزه نفسك أنطر على الهمل مع الذين ليس لو قيمة من إشم الأوقاء ولا تشغل بالك بهم وأعرض عن الجاهلين كما قال سبحانه خذ العفو وأمر بالغرف وأعرض عن الجاهلات لا تضيع وقتك مع الهمل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 واتبع هواه وكان أمره فرطا هذه نصيحة هامة لكل عالم ومعلم لا. اقرأ الثاني. ثاني لاي أن لا يمتنع من تعليم الطالب لعدم, لعدم خلوص نيته فإن حسن النية مرجو له ببركة العلم قال عبد السلف طلبنا العلم لغير الله طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله قيل معناه فكان عاقبته صار لله ولأن إخلاص النية وهنا تصنع له له شخصيه له او لو لو شرطه اخلاص النيه ذو ثقه في تعليم المبتدئين فيه مع عسره على كثير منهم لذا ذلك الى تفتيت العلم كثيرا من الناس لكن الشيخ يحرض ابتدي على حسن النيه بتدريج قولا وفعلا ويعلمه بعد اسهب به انه ببركه حسن امنيه ينال الرتب العلي من العلم والعمل والفيض وفيض اللطائف وأنواع الحكم, وانواع الحكم وتنوير القلب وانشراح الصدر وتوفيق العزم واصابه الحق وحسن الحال والتسديد في المقال والدرجات يوم القيامة في هذه هذه الفقرة أو هذا النوع الثاني من أذاب العالم من أذاب العالم مع طلبته عدة مباح المبحث الأول حكم تحديث من لم تخلص نيته أو لا نية له من الطلبة المبحث الثاني حكم تحديث من لا يداه هذا العلم او حكم تحديث غير غير اهله المبحث الثالث حكم تحديث الكسلان او من اصابه الفور من الطلبه المبحث الرابع حكم منع العلم حكم منع العلم من كتاب الصنع نعم فبالنسبة للمبحث الأول قد اختار المصنف أنه لا ينبغي المعلم أو المحدث أن يتوقف عن تحديث الطلبة ولو لم تخلص نيتهم أو ولو لم تكن لهم نية لأن هذا يؤدي إلى تفويت العلم قد اختلف العلماء في هذا وقد جمع الخطيب والبغدادي كتابه أخلاق الرائع أو الجامع والأخلاق الرائع وأداب الساب جملة من الآثار عن السلف في هذا الباب تذكر بعضها حتى يتبين لنا الحكم نبي هذا المرحب نعم فقال الخطيب في كتابه من كان يمتنع نعم من كان يمتنع أن يحدث من لا نية صحيحة له من كان يمتنع أن يحدث من لا نية صحيحة له في الحديث الصوت واضح عندكم بارك الله فيكم نرجع أن يكون الصوت أن يكون الصوت أحسن كذا فقال الخطيب أو أورد الخطيب في هذا الباب نمت هذه عن الفضيل ابن عياض ما عرف فضيل ابن عياض انه قيل له ألا, ألا, تحدثنا تؤجر. الا تحدثنا تؤجر قال على اي شيء اؤجر على شيء تتفكرون به في مجالسكم يعني كأن الفضيلة ابن عياد يعني تبين له أن طلب لا يعني يهتمون بها رلم فلما طلبوا منهم فلما طلبوا منهم أن يحثهم أو أن يعلمهم وقالوا يعني أنك سوف تؤجر على هذا قال فقال, فقال يعني مبينا معرفته حالهم وعلى أي شيء أجر أجر على شيء لا تهتمون به بل تتفكهون به في المجالس يعني تتخيهونه شيئا للفكاهة تفكه يعني لا تعرفون قيمة هذا لهم فكيف أجر على هذا وأنتم لا ترفعون راسا هذا العلم فأني أخذتهم رحمه الله نحن أيضا أخرج الخطيب بسنده عن شريك عن... نعم عن شريك أنه قال ضرأ أصحاب الحديث هؤلاء ليس يطلبونه لله هذا وجل إنما يتطرفون به يعني يتخذونه طرفة وهذا شك من الحال السيئه طالب الحديث وطبعا ليس كل طلبة الحديث على هذا الحال بل هم درون حال البعض <تصفيق> وأيضا أخرج الخطيب عن الثوري أنه قال. لو علمت أن أحداً يطلبه يعني الحديث يطلب بنية، لاتبعته حتى أحدثه في بيته. لو أن أعلم نعم لو علمت أن أحداً يطلبه بنية يطلب الحديث بنية أحيحة، لاتبعته حتى أحدثه في بيته. لأنه يقول إن هذا لعزيز. ولكن الخطيب البغدادي قد اختار القول الذي اختاره بدر الدين المجمع يعني توافق على هذون حيث قال والذي نستحبه أن ينوي المحدث لكل أحد سأله التحديث ولا يمنع أذن من الطلبة فقال سفيان الثوري في خبر آخر وقد أورده الخطيب الإسناد من طريقين الطريق الأول من طريق عبد الرحمن من الهدي قال سمعت سفيان يقول ما كان في الناس أفضل من طلبة الحديث قال عبد الرحمن قلت يا أبا عبد الله يطلبونه بغير نية فقال أي سفيان طلبهم إياه نية يعني اعتبر سفيان ان مجرد الطلب او السلس على الطلب يعد نيه و ايضا الطريق الثاني اخرجه من طريق يحيى بن يمان انه قال ما سمعت سفيان يعيب العلم قط ولا من يطلبهم قالوا ليست و قالوا لسفيان ليست لهم نيه يعني ليس ليست لطلبة الحديث نية قال طلبوهم العلم نعم طلبوهم العلم العلم نية يعني مجرد الطلب يعد نية على قول الشباب ثم قال الخطيب وقال حبيب ابن أبي ثابت ومعمر ابن راشد نعم قال حبيب ابن أبي ثابت ومعمر ابن راشد طلبنا فيه ثابت وما لنا فيه نيه نعم طلب الحديث طلبنا فيه ثم لنا وما لنا ليس لنا فيه نيه ثم رزق الله النيه بعد يعني النيه تاتي ولو بعد الطلب يعني فيها بشره او فيها يعني كما قال تخفيف على ربنا وفيها تخفيف وتيسير على الطلبه انهم لا يياسوا وإن أحس بعضهم أنه يعني ليس مخلصا أو لم يستحضر النية الصحيحة في طلبه فلا يحزن ولا يتوقف عن الطلب بل عليك يستمر وبمجاهدته لنفسه وبحرصه تأتيه النية الصحيحة إن شاء الله تعالى ويوفق إلى الإخلاص لكن هذا يكون مع المجاهدة <تصفيق> راسه ايضا خطيبه لسنه السنه دل... عن معمر انه قال ان الرجل او في رواية اخرى كان يقال ان الرجل لا يطلب العلم لغير فيعبى عليه العلم حتى يكون لله عز وجل ان الرجل لا يطلب العلم العلم لغير الله يأبى عليه العلم حتى يكون لله عز وجل أي يأبى عليه العلم الناسع إذا انتفع به طيب و ذكر الخطيب أيضا مع ذلك أنه كان في السلف من يتألف الناس على حديثه إدخاء المثوبة في نشره ويرى أن ذلك من واجب حقه يعني كان هناك من الصلاح من يتألف من يتألف الناس يتألفهم على أن يحدثهم، من هو الذي يتألفهم والذي يذهب إليهم متألف لهم حتى يحدثهم وحتى يعلمهم مبتهجا الثواب في نشر هذا العلم ويرى أنه ذلك من واجب حق هذا العلم، إنه يسعى إلى هذا يسعى إلى أن يحدث الناس ولو كان هو لتآلف الناس على التحديث بل العكس كل هذا من باب نشر العلم وابين لنا كيف كانت او تكون معاناة العلماء طيب وننتقل الثاني والذي يتعلق بتحديث من لا يغيث هذا العلم نعم أو تحديث غير أهله وقد بوض الخطيب في الكتاب نفسه، مبينا أو تاربا الآثار التي تبين هذا المنفق باب كراهة التحديث ممن لا يبتغيه أي لا يبتغيه وأن من ضياعه أي من ضياع العلم بذله لغير أهله أو لغير أهله أن من ضياع العلم بذله لغير أهله وأيضا بواب البيهقي في كتاب المدخل إلى السنن قال باب من إضاعة العلم أن يحدث به غير أهله قال البيهقي في المدخل إلى السنن باب من إضاعة العلم أن يحدث به غير أهله فأورد الخطيب وكذلك البيهقي في كتابيهما في هذا الباب جملة من الآثار التي تبين التبويض وتبين هذا الأنوان من هذه الاثار ما اخبر الخطيب بسند ظاهره الصحه عن عبد الله بن مسعود معذره عن المسروق انه قال لا تنصر بذك الا عند من يبغيه لا تنصر بذك بذ أي الثياب أي لا تعرض ثيابك عندما يرغب فيها وكذلك لا تنصر علمك أو لا تبث علمك عندما لا يبغي هذا العلم قال عبد الله, الله بن أحمد قال أبي أمام أحمد يعني الحديثة وعبد الله وأحمد كلهم من الرواة هذا الحديث هذا الأثر. فبين أحمد أن مسروق يعني بكلامه الحديث، وأخرج أيضا الطيب من طريق أخرى عن مسروق أنه قال: لمنكد الحديث الكذب، وأفاته نسيان. وإضاعته أن تحدث به غير أهله إضاعة لي تحدث به غير أهله أيضا أخرج الخطيب بسنن صحيح عن أبي قنابة انه قال لا تحدث الحديث من لا يعرفه من لا يعرفه يضره ولا ينفعه وايضا اخرج الخطيب بسنديه عن المطرف انه قال لا تطعم طعامك من لا يشتهيه اي لا تحدث حديث من لا يريده من لا يريده وأيضا أخرج الخطيب وكذلك البيهقي في المدخل إلى السنة بسند صحيح عن عبد الملك ابن عمين أنه قال إن من إضاعة العلم أن يحدث بي من ليسوا بأهل ومن ليس أهلا له طيب. وأيضا اخرج الخطيب عن المغيرة المغيرة انه قال اني لا احتسب في منع ابيس كما تحتسبون في بذله يعني المغيرة يحتسب يعني يعني يطلب الثواب من الله هذا معنى الاحتساب ينتظر الثواب من الله على منع الحديث كما يحتسب آخرون على بذل الحديث فالاحتساب يكون منع والبافل فلو اذا منع منع أيضا لأمر شرعي أو ليش لحاجة تقتضي المنع أيضا أرجع الخطيب عن مالك عن الإيمان مالك بن أنس قال طارح العلم عند غير أهله كطارح الزبرجد للخنازير طارح العلم عند غير أهله كطارح الزبرجد عند الخنازير الزبرجد نوع من اللآلئ التي لا قيمة عالية فهل إذا طرحت هذه اللآلئ أو لو طرحت الحريرة إلى الخنزير أو إلى خنزير هذا يصلخ فكذلك الذي يطرح العلم أن يلقيه وقد عبر بالطرح, بالطرح، يطرح الذي يلقي العلم إلى من لا يقدر هذا العلم كأنه يلقيه إلى يا خنازير أعذر الله إياك وأيضا أخرج أبي في المدخل إلى السنة بسنن صحيح عن الإمام مالك أيضا أنو قال ذل وإهانة للعلم كل وإهانة للعلم أن يحدث به الرجل من لا يطيعه من لا يطيعه على العلم على هذا الخبيب اعتبر الإمام مالك هذا إهانة وإذلالا للعلم أن تحدث به من لا يطيعك أو من لا يرفع رأسا لعلمك ولا يرفع رأسا لهذا العلم أعتبره إهالة وإذنالا للعلم ولذلك أخرج أيضا البيهقي في المدخل سند عن الشافعي رحمه الله تعالى وأنه قال الجهل عل... نعم العلم جهل عند أهل الجهل العلم جهل عند اهل الجهل كما ان كما ان الجهل جهل عند اهل العلم يعني ان العلم صار جهلا عند اهل الجهل يعني لا يقدرون العلم حق قدره أهل الجهل ولا يعرفون يعني عظمه هذا العلم فصار العلم والجهل سواء عندهم صار العلم جهلا عندهم لا فرق بينهم منه. لأنهم لا يرفعون رأسا لهذا العلم كما أن الجهل جهل عند أهل العلم لأهل العلم يعرفون أن هناك فرقا بين الجهل العلم الجهل عندهم جهل والعلم عندهم علم يعظمون العلم ويخطرون الجهل <تصفيق> <تصفيق> وقال الشافعي بعد ذلك أنشد قائلا: منزلة الفقيه من السفيه كمنزلة السفيه من الفقيه فهذا زاهد الفرب هذا وهذا أزهد فيه منه فيه منزلة الف... الفقيه عند الس منزلة الفقيه السفيه كمنزلة السفيه من الفقيه يعني الفقيه عند السفيه لا يسوي شيء السفيه ينظر إلى الفقيه أنه لا يسوي شيء وكذلك الفقيه ينظر إلى السفيه أن السفيه لا يسوي هذا زاهد في هذا يعني الفقيه زاهد في قرب السفيه وطالك السفيه زاهد في قرب الفقيه هذا زاهد في قرب هذا وهذا اذهد فيه منه فيه يعني كل واحد اذهد في الاخر الاخر وهذه من يعني من محاسن عبارات الشافعية او من المقاطع تثبت وتبين بلاغه الشافعي رحمه الله تعالى يتمتع ببلاغه عاليه فكان من اعرف الناس بلغ العرب وباشعار العرب الشافعي رحمه الله تعالى واذا اخرج الخطيب بسند ظاهره الصحة يحتوي على عدد من الأئمة في ظاهر الاسناد نحو أبي زرعه عبد المال ابن عمر الزمشقي نعم الذي رواه عن أبي مسهر انه قال سمعت سعيدة ابن عبد عن ابن عبد العزيز يقول. كان يقول في الذين يضعون الأحاديث عند غير أهلها وقع العلم عند الحمقى الذين يضعون العلم في غير من يستخله وفي غير أهله قال وقع العلم عند الحمقى الذين لا يقدرون في هذا العلم أحمر هذا الحمق. لأنه يقدر قيمة العلم وقيمة العلماء وقيمة مجالس العلم. فلما تضع علمك عند مثل هؤلاء فقد وضعت علمك عند الفقار الذين لا يعظمون علمك هذا لا. لا. و الثالث في هذا في هذا النوع تحديث الكسلان او من اصابه الخمول فقد عقد الخطيب في كتابه بابا لهذا فقال قال كراهه التحديث لمن عارضه الكسل والخمول ثم قال حق أئدة أن لا تساق إلا إلى مبتغيها ولا تعرض إلا على الراغب فيها فإذا رأى المحدث بعض الفطور من المستمع فليسكت يعني أن بعض الأدباء قال نشاط القائل على قدر فهم المستمع هذه الحجم أفضوها جاء بعض الأذباء أنهم قالوا نشاط القائل على قدر فهم المستمع يعني إذا كان المستمع ذا ذان صاغية يعني قد أرهف سمعه للقائل فإن القائل, فإن القائل, فإن القائل, فإن القائل ينشط وفإن الشيء والمعلم ينشط أما إذا وجد الطلبة كسالة ونائمين وأصوم الفطور فإنه يكسل كذلك ويضعف ويصيب الفطورة مثلهم فنشاط قائل أو المدرس أو المعلم على قدر نشاط وخسن فاهم أطباك والمبحث الرابع في المتعرفة النوع هو حكم منع العلم حكم منع العلم من الكتاب والسنة وبلا شك الأصل هذا هو لا يجوز من من العلم لا يجوز منع العلم بل يجب في الجملة نصر العلم وإنما كره بعض العلماء التحديث لفئات من الناس للأسباب السابقة من باب الكراه أيضا حرصا على ذلك إنما لغير هؤلاء ولغير هذه الفئات إن تليغ العلم واجب على الكفاية يعني يجب على طائفة من هذه الأمة أن تعمل على تبليغ ونشر العلم إذا قصرت هذه الطائفة فإن القادرين يتحملون الإثم سواء بسواء يتوزع الاثم بينهم على قدر تقصي كل واحد فيه في تبليغ هذا العلم في نشره ولذلك بواب الخطيب في موضع اخر من كتابه قال كرات الانتناع من ذل الحديث لأهله اي من كان اهلا من هذا يكره ان تمتنع عن تحديثه يكره ان تمتنع عن عقد المجال له وأيضا البيهقي في المدخل إلى السنة قال باب كراهية منع العلم وعلم الكتاب والسنة ومما يدل على هذه الكراهة على تحريم المنع قوله تعالى إن الذين يكتمون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 فهذا وعين شديد لمن يكتم العلم بعد أن بينه ربنا سبحانه في الكتاب فإن كتاب الله عز وجل فيه العلم فيه الهدى وجب على العلماء أن ينصروا هذا الهدى هذا العلم فإن كتموه فإن كتموا هذا العلم فإن عليهم اللعنة أعزم الله أن يتم هذا يلعنهم الله ويلعنهم يلعنوا هذا الحال أحبار هو نعمره بان بني إسرائيل في والعلم عن قومهم و يدل على هذا ما قد أخرجوا أبو خيثمة في كتاب العلم متند يعني فيه ضعف عن أبي هريرة ولكن الحديث حن غيره كما بيّن هذا الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على كتاب العلم عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قالت مثل الذي يعلم العلم ولا يحدث به مثل الذي يعلم العلم ولا يحدث به كمثل رجل رزقاه الله ما لم فلم ينطق منه يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الممتنع عن التعليم أو عن التحديث مع بالدخيل الذي ظن بماله ظن بماله أن ينتهوا في سبيل الله وكذلك العالم الذي يكتم علمه عمن يستفكر وأيضا قد جاء هذا موقوفا على أبي هريرة أخرجه أصطيب البغدادي في اصطباء العلم العمل عن أبي هريرة قال نفر علم ما يعمل به وَمَثَلِ كَنْزٍ لَيُنْفَقُ مِنْكِ سَبِي اللَّهِ وقال الشيخ الألزالي في تعليقه على كتاب الخطيب ناظ موقوف لا بأس به وقد جاء مرفوعا رواه الامام احمد يشير الى ما قد أخرجه أبو قيثمة أيضاً في كتاب العلم عن في, في كتاب العلم عن سلمان نحن بأن سلمان السيارسي وقال علم لا يقال به ككنز لا ينفقه ككنز لا ينفق منه وأيضا جاء عن أبي هريرة وجام الحبيب يريرط أيضا رضي الله عنه قاله محسنه الشخداني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ألجم بلجام جم بلجام من نار يوم القيام هذا فيه الوعيد الوعيد على كتم العلم من ثم يتبين لنا غور هذا المدحث أو هذا النوع الثاني الذي شار إليه ابن جماعة في كلامه وأن مسألة تحديث الطالب الذي لم تخلص نيته من عدمها فيها تفصيل وتفصيل المذكور في المباحث أربع التي يعني سناها في درسنا هذا فنسأل الله بجل أن نكون وفقنا إلى بيان هذا الأمر بجلاء وأن تكون في كلامنا السابق التذكرة أن تكون في كلامنا السابق التذكرة الوافية لكل من لم يهتم بهذا العلم فلو لم يكن هناك من الذنب المقصر عن طلب العلم أو لمن لم يحرص لمن لا يحرص عليه وعلى المزالسة اهله أهله إلا أنه يكره للعلم يحدثه فهذا أن كفى به بجرا ورابعا لمن كان هذا حاله، أن يتقي الله في نفسه وأن يربأ بنفسه أن يرعى مع الهمس وأن يحرص على الانتفاع هذا العلم يقولون من أهله الذين يحدثون بالعلم ويتحدثون بعد ذلك إن شاء الله تعالى هذا آخر ما أردت بيانه في هذا المجل إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك حمدك أشهر أن لا إله وإن أخذك ومؤثم إليك طيب فأن هناك ما أظن يفعل بس، ما أخ سؤالا أو سؤالين إن شاء الله تعالى. السائل. يقول السائل ما حكم استعمال كاميرا الحاسوب في التحدث مع الأهل والوالدين يقول بسم الله والحمد لله والصلاة وصلاة وصلاة وصلاة وصلاة وصلاة وصلاة آله واصحابه آل أصل في هذه الكاميرا التي تصور ذوات الأرواح ويحرم استعمالها في تصوير ذوات الأرواح ولكن لا كان عن طائفة من أهل العلم من قد توقف أو استثنى مسألة البث أباشر كما يقال هل يدخل في هذا أم لا يعني إذا كان هناك صورة حية كما يقولون تذاع في الوقت نفسه هل لا تأخذ حكم التحريم لأنها برع النقل فقط واقع يحدث في الوقت أو في الزمان نفسه يعني قد يكون لهؤلاء وجهة خاصة إذا كان الأمر نعم يتعلق بمحادثة مباشره عبر ذلك إذا تبعدت البلدان وكان الولد يشتاق إلى رؤية أبيه أو الأب يشتاق إلى رؤية ولده نعم نرجو أن يكون فيه أن يكون فيه إن كان لهذه المشقة لأن المشقة تجلب التيسير. كان هذه النشقة أو لا دلة عدة اشتياق الولد إلى والده والوالد إلى ولده نظراً مثلاً طول مدة الغياب أو لتباعد البلدان أو إلى آخره نرجو أن لا حرص في هذا القيب أما أن يكون هذا على سبيل العبث وعلى سبيل المزاح واللعب فهذا يعني لا نحبه ونخشى أن يعني ما يخلو من كراهه أو التحريم الله يقول السائل ما الطريق إلى الاخت في طلب العلم أحنا. نحن قد أجب عن هذا شيء من التفصيل في دروس سابق فرصتك في الدروس الأولى خليا رجع سائلو إلى الدروس الأولى من هذه السلكلة, السلكلة في أدابي طالبنا نعم نكتشف هذا إن شاء الله تعالى وزاكر الله خيرا وصفك اللهم ومحمدك أشهر لا الله إلا أنت أستغفرك وإلا أنت أستغفرك وإلا أنت صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه بل لو إن شاء الله موعدنا يوم نصرد أن قلت أنه يوم سوف يكون موعدنا مع درس السق، درس السق وقادة سقير الشيخ السابع، ومنذ لدرس الشيخ فلاح اسماعيل حضرة الله، قد اتصلت عليه أول أول أمس، واعتذر أنه قد خارج دورة خرج من دورة علمية في الكويت اليوم الذي خدسته فيه كان. آخر يوم في الدورة فكان واضح على صوته التعب والإنهاك والمرض أعتذر أنه يحتاج إلى راحة بعدة أيام ثم يتألك مع الدروس إن شاء الله تعالى في شرح أصول السنة وكان الموعد القديم للشيخ يوم الجمعة قبل رمضان فأنا علي أغتنم غدا فرصة أجعل درس السبت المفترض الذي الذي كان يكون موعد درسي غدا إن شاء الله فموعدنا غدا بعد المغرب مع درس الفقه والذي أنا قد كنت بدأته قبل رمضان بدأت درسا واحدا في سلسلة سلسلة شرح أو التعليق على قيس الشرح الممتاز الذي يسميه بالتبيين أو بتسيل التقوى في الدين نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وأنا ما زلت أفكر هل أستمر في هذا أم أغير الأمر إلى شرح ميسر ومسفر لعمدة الأحكام فإن شاء الله غدا أحسم هذا وهذا أو غدا إن شاء الله يكون موعدنا مع درس مع درس الفقر بعد صلاه المغرب بتوقيت القاهرة يعني تحاول السادسة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وبعد صلاة العشاء بتوقيت توقيت القارة أنت حاولي الثامنة إلى الثامنة إلا غربها تقريباً مع الدرس الأول من شرح الفواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن وفير السعدي رحمه الله تعالى نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الدروس وأن يجعلها حالقة للجهة الكريمة صلى الله عليه وسلم